مادريت بدونك اتعب واختنی مادريت النوم بعدك عايفه اخ لو بس ادري فترون فدريك جان ما احبك وست سالفه تبدونك أتعب وقتليك ما راح اقول العين اذا سألت عليك شلون اقنعها بعد ما تشوفك ويدها يلأدمنت قودت اديك شلون افهمها وقلها تعوفك قاهر حالي يا اللي بك وعفتني غيرك ولا حب ويلي شلون احا قول العند ذا سالت علي شلون قنعها بعد ما تشوفها ودريت بدونك اتعب واختني ودريت النوم بعدك عايفة اخ لو بس ادري كان ما حبك واسد